فكذبوه فانهم لمحضارون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلاما على ياسين ان كذلك نبل للمحسنين ان نَوٌ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ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 لَاؤلَا انَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَالَبِثَ فِي بَطْنٍ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِيهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ الا انهم من افكهم يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين